السماء. عندك يا أخي كم علامة النصب؟ خمس علامات نعم. الفتحة والأنفون كسرة والناء حذف النون. فما هي أصل علامات النصب؟ أصل علامات النصب ما هي؟ الفتحة حسنتها. ثم يليها الحروع وهي الأنف تليها تتولد عنها نعم حسن فما هي مواضع الفتحة؟ ثلاث مواضع الاسم المفرد جمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب لما يتصل بآخر شيء الاسم المفرد الفتحة تكون فيه ظاهرة ومقدرة كما تقدم معكم فما هي الأماكن أو الأمكن التي تكون فيها مقدرة عن الأ نفس المفرد على الألف وإذا أضيف الاسم إلى المتكلم وأما الذي آخره يا فتظهر فيه رأي القاضية فتكون مقدرا عن اسم المفرد الذي آخره ألف أو آخره أو أضيف إلى المتكلم أم الذي آخره يا لا تظهر رأيت قاضية وجمع التكسير هل تكون فيه ظاهرة ومقدرة أم تكون ظاهرة فقط تفضل أيضا تكون ظاهرة ومقدرة سنته والمقدرة أيضا كالمفرد تكون فيه مقدرة إذا كان آخره أنفا أو وضيف المتكلم أم إذا كان آخره يا فتظهر أحسنته فمثال الذي آخر وألف جمع تكسير سكارة جمع سكران أحسنته سكارة وأيضا عذارة جمع عذراء وأسارة جمع أسير فهذه تكون مقدرة للتعذر والذي أضيفه لين المتكلم عند من عنده رأيت أولادي جمع ولد رأيت أولادي غلماني أخذتوا كتبي تكونوا مقدرة منع منظوري اشتغال المحل بحركة المناسبة الفعل مضارع ينصب كما ذكره بالفتحة متى فضل إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء فما المقصود بالشيء نعم الألف والواو والياء ألف الاثنين والجماعة المخاطبة ونون التوكيد الخفيفة والثقيلة ونون النسوة أحسنت مع الألف والواو والياء ما حكمه عند دخول الناصر إذا اتصلت به الألف والواو والياء ما حكمه نعم يعرب لكن بماذا يحلف النون لن ما منصوب علامة الاسمية حد في النون لا يكون بالفتحة وإنما يكون بالفتحة إذا لم يتصل بآخرين شيء ومع نون النسوة ونون التوكيد ما حكمه مع دخول الناصب ما تفضل أنت أنت الذي رفعت يدك مع نون النسوة الفعل مضارع النساء لن يقمنا ولن يضربنا النساء لن يضربنا نعم يكون اعرابوا محليا مبنيا على السكون في محل أحسنته في محل نصب لن يضربنا في المضارع مبني على السكون لاتصاله بلون النسوة في محل نصب بلن في محل نصب يكون اعرابوا محليا فإذا الحروف الثناثة الألف الاثنين والجماعوي المخاطبة تنقل الاعرابة من الاعراب بالحركات إلى الاعراب بالحروف ونون النسوة ونون التوكيد تجعله إيش تجعل إعرابه محليا تجعل إعرابه محليا أي في محل نصب والألف ما هي مواضع الألف كم موضع للألف مبضل. موضع واحده الأسماء الخمسة نحو رأيته أباك بشروط ومن بغير شروط أم شروط خاصة بالرفع فقط شروط صافنه فالرفع في غيبي الرفع لا بد من هذه الشروط في حال رفعه ابن واو وفي حال نصبه وفي حال جره فما هي الشروط تفضلا ان تكون مفرده مفرده وان تضاف الى غير المتكلم احسنت بسم الله قال رحمه الله وأما الكسرة فتكون علامة للنصر في جمع المؤنث السالم هذا الموضع الثالث من مواضع النيابة وهو الكسرة فذكر رحمه الله تعالى أن الكسرة من علامات النصب والأصل فيها كما سيأتي معكم أنها من علامات الجر وهي أصل علامات الجر لكن ربما استعملت في النصب فنابت عن الفتحة وموضعها الذي تكون فيه في النصب علامة عليه هو جمع المؤنث السالم فهذا هو موضع الكسرة في النصب تكون في جمع المؤنث السالم رأيت المسلمات رأيت المسلمات رأيت البنات إلى آخر ذلك فهذا جمع مؤنث سالم تقول منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة وقد تقدم بيان حقيقة جمع المؤنث السالم وأنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين هذه حقيقته المتقدمة كما يقول المالك ومابت وأنف قد جمع يكسره في النصب وفي الجر مع. انظر للعباره الأخيرة يكسر في النصب وفي الجر مع أي أنه ينصب ويجر بالكسره جمع المؤنث السان ونحن في صدد الكلام على جر على نصبه وأنه ينصب كما قال رحمه الله بالكسره فعندك يا أخي رأيت المسلمات رأيت المسلمات أم رأيت فعله على رافع الماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل المسلمات مفعول به منصوب على مترصبه الكسرة نيابة عن الفتح لأنه جمع النسان قال لماذا قال لنون النسوة والفل اثنين والجماعة والمخاطبة أنها اسماء وهي لا تدلع على مسمى ولا تقبل علامة الاسم كيف ما تدل على مسمى تدل على مسمى من حيث دلال على المسمى تدلع على مسمى ومن حيث علامات الاسم فهي تقبل علامة الاسم وهي الاسناد فيسند اليها وينسب اليه حكم كما سمعت لن يقوماء او يقومان سكان في الرفع وفي النصب فيقومان اسندت اليهم القيام والاسناد من اظهر علامات الأسماء فهي أسماء لأنك تسند إليها الأحكام فتقول يقوماني يقومون تقومين وكذلك النسو يضربنا أنت أسندت الضرب إلى النون فالإسناد من أظهر علامات الاسم وما ذكره المصنفون ما ذكره لكن ذكره غيره بالجر والتنوين والنداء ومسند للاسم تميز حصل فالإسناد من أظهر علامات الاسم. أنك تنسب إلي حكم من الأحكام فهذا يعتبر من أظهرها فنعم هي أسماء ربما تشكل عليكم بالحروف لكن هي أسماء وعلامة اسميتها الإسهاد أنك تنسب إليها الأحكام مثل ما تنسب إلى زيد ضرب زيد نسبت إليه الضرب كذلك أيضا غيرها من الضمائر تقول ضربت نسبت إليه إلي التاء الظرف هي كزيت تمام من اسم لأنك تنسب لها حكم من الأحكام والأحكام ما تنسب إلى الأسماء إلى الأسماء ما تنسب إلى الأفعال ولا إلى الحروف وإنما تنسب وتضاف إلى الأسماء الأحكام الضرب والمجي والقعود والجلوس إلى آخر قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم عند من؟ خلق الله السماوات أنت نعم خلق فعن ماض وردنا عمرا فأراد الله خارجات هات هات تواصل الذي يعرف نعم لا خلق الله السماوات نظهر الحركة لأجل البيان فقط وإن العرب ما تقف على متحرك لفظ الجلالة الله فاعل أحسنت خلق الله الله خالق والسماوات مخلوقة السماوات مفعول به منصوب علامة رصبي الكسر نيابة عن الفتحة لأنه جمع والنث سالم أحسنت وأنت آه. إذا نكحتم المؤمنات نكحتم المؤمنات مم ترك إذا إذا سئت الكلام عليها، لكنك حتم مر معك هذا. طيب تركها إن شاء الله يأتي الكلام عليها إذا ضرف لما استقواه من الزمان سئت الكلام عليها. من سمع شو كله؟ نكح في علمه أوضح سنته، والتفع الضمير متصل في محل رفع فاعل والميم علامة الجمع نكحتم هذه حرف الميم، واتهي الفاعل فقط. ضمير متصل في محل رفع فاعل كيف عرفت أن التفاعل تاء صورته صورة الحرف تاء؟ الآن أشرنا إليه هذه العلامة من علامات الأسماء. كيف عرفت أن التاء هذه اسم؟ وأعربتها فاعلاً كما تعرب زيد، كما تعرب زيدة. نسبت إليها حكم، الإسناد. عرفنا ذلك بالإسناد. والإسناد هو نسبة حكم إلى اسم نسبة حكم إلى اسم فنسبنا إليه النكاح نكحتم أحسنت المؤمنات مفعول به منصوب على متنصبه الكسرة الظاهرة على آخر أحسنت ليش الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمعنا سالم إن الحسنات يذهبن السيئات يعني في هذه الآية هذه الله الله يبارك بي إنه حرف نصب التوكين سيئة الكلام الحسنات هو المقصود منصوب اسم إنا منصوب إن الحسناتي منصوب اسم إنا وعلامة نصبي الكسرة نياب عن الفتحة لأنه جمعنا السالم جمع حسنا حسنات طيب يذهبنا السيئات نعم الفعل المضارع مبني ليش بني هنا على السكون؟ الامر المضارع يرفع بالضمه وينصب لاتصاله بنون النسوه مبني هنا يذهبنا ونون النسوه فاعل احسنت ضمير متصل في محل رفع فاعل كيف عرفت انه فاعل هذا اسم هو مثل الحرف بالاسناد اسمت اليه يذهبنا والسيئات مفعول به يذهبنا السيئات مفعول به منصوب وعلامة نصب الكسرة نيابة عن فتحة لأنه جمع مؤنث سالم هذا واضح فهذا هو الموضع الوحيد للكسرة أنها تكون في جمع مؤنث السالم ويشترط فيه كما تقدم معكم أن يجمع بألف, و... بألف وتاء مزيدتين لا بد من الزيادة في الألف والتاء وأما إذا كانت أصلية التاء مثلا فلا يكون من باب جمع وأن تسالم فلا ينصب بالكسرة وإنما ينصب الفتحة مثل أبيات جمع بيت أبيات جمع بيت وصوت جمع صوت أصوات أو قصد أصوات جمع صوت وقوت جمع يجمع على أقوات نقول أقوات جمع قوت طيب وأقوات جمع إيش و فهذا ليس من هذا الباب ليس من هذا الباب فيعرب بعرب جمع التكسير يكون من باب جمع التكسير ويعرب بعرب جمع التكسير المعلوم فتقول سمعت أصواتا كثيرة سمعت أصواتا ولا تقول سمعت أصوات كما هو الحال في جمع المؤنث السالم ليش لأن هذا جمع تكسير جمع السالم مجمع بألفة مزيدتين وهذه التاء موجودة في المفرد فقلت المفرد أصله إيش صوت فإذا جمعت قلت أصوات أتيت بالالف فقط وأما الت موجود أصليا في المفرد فهذا يعرب إعراب جمع التكسير لأنه منه من جمع التكسير فتقول سمعت أصواتا وكذلك أيضا بيت إذا جمع يجمع الأبيات فيكون من باب جمع التكسير ليش من باب جمع التكسير لأن التأصلي كما تلاحظ موجودة في المفرد بيت فإذا جمعته قلت أبيات فتقول بنيت أبيات كثيرة بنيت أبيات كثيرة إذا أردت البيت الحسي وإذا أردت الشعر قلت نظمت أبيات كثيرة نظمت أبيات كثيرة فهو من باب جمع التكسير سواء كان المحسوس هذا البيت المعلوم أو أردت الشعر وهو من باب جمع التكسير. لأن التاء كما تراها أصلية في المفرد وكذلك أيضا أصوات أقوات فهذا الشرط لابد أن ينتبه له ما جمع بألف وتاء مزيدتين جمع المؤنث السالم هو الذي جمع مفرده بألف وتاء مزيدتين هذا هو جمع المؤنث السالم ما جمع مفرده بألف وتاء مزيدتين فإن كانت التاء أصلية في الجمع فلا يكون من باب جمع المؤنة السالم وإنما يكون من باب جمع التكسير ويتغير إعرابه فيكون في النصب بإيش بالفتحة عن الأصل إذا كان جمع تكسير رحمات هلأ جمع مؤنة السالم هذه التاء زائدة تحذف الجمع فاطمة فاطمات هذه تحذف قد الكلام على هذا فاطمة لا تقول هذه التى أصلية. هذه التى زائدة أصلا في المفرد قائمة مثلا قائمات قائمة قائمات فهذا إذا جمعت تحدف هذه التاء لأنها زائدة وتأتي بتاء الجمع فتقول قائمة قائمات أما هذه التى فهي للتفريق فقط بين المذكر قائم وبين المؤنث قائمة فيؤتى بهذه التاء وهي أيضا التي مع الأعلام فاطمة خديجة إلى آخره أيضا هذه زائدة عند الجمع تحذفها وتاتي بألف وتاء من زيدتين. فيكون من باب جمع المونة السالم واضح فلا يلتبس عليك نحو قائمة تقول قائمات يعني يلتبس عليك بأن التاء موجودة فكيف عربنا الجمع المونة السالم نقول هذه التاء التي بالجمع غير التاء التي في المفرد التاء التي في المفرد عند الجمع تحذف عند الجمع وهذه التالة الموجودة غيرها فيكون من باب جمع المؤنثة السالم بخلاف بيت وصوت وأيضا ميت تقول أموات وغير ذلك وقوت أقوات هذه التاء التأصلية فيكون جمعه من باب جمع التكسير لا من باب جمع المؤنثة السالم فيعرب كما سمعت أبل نصبا هذا واضح يقول لا في إشكال في هذا ما في إشكال إن شاء الله أنتغلنا ننجي بعده؟ قال رحمه الله وأما الياه فتكون علامة النصب في التثنية والجمع وتقدم الكلام على المثنى وأيضا على الجمع والمقصود بالجمع هنا جمع المذكر السالم لأنه هو المقصود إذا قرن به المثنى إذا ذكر مع المثنى فالمقصود جمع المذكر السالم فالمصنف كما ترى هنا أطلقه أطلق الجمع ولم يقيده اطلق الجمع قال في التثنية والجمع ولم يقيد الجمع بنوع من أنواع الجموع المتقدمة لأن الجمع أنواع جمع التفسير جمع أن السالم جمع مذكر السالم فلماذا لم يقيده لأنه معلوم لأنه معلوم لأن المقصود به جمع مذكر السالم وهذا هو الأمر الذي عليههم أنه إذا قلنا مع المثنى المقصود جمع المذكر السالم لأنه أخوه في الإعراب بالحروف فبسبب ذلك أطلق لأنه مفهوم والقصد معروف ولو قيد لك أن أحسن ويقول جمع المذكر السالم لأنه يخاطب البادئ يخاطب البادئ فلو قال وجمع المذكر السالم لك أن أحسن فهذه قاعدة تحفظه الآن أن الجمع إذا أطلق وذكر مع المثنى فينصرف إلى جمع المذكر السالم الجمع إذا أطلق وقرن مع المثنى فإنه ينصرف إلى جمع المذكر السالم لأنه أخوه في الإعراب بالحروف لأنه أخوه في الإعراب بالحروف فتقول رأيت المسلمين ورأيت المسلمين رأيت المسلمين ورأيت المسلمين فهو أقوه في هذا العراب وشبيه به بصوصا في الجر وفي أيضا النصب شبيها به تماما لكن الحركة تختلف فقط التي قبل التي قبل الياء وبعد الياء فالحاصل يا أخوان أن الياء لها موضعان تكون فيهما علامة على النصب في التثنية وقد تقدم الكلام عليها في الرفع تقول جاء الزيدان وفي النصب تقول رأيت الزيدين فالمثنى يرفع بالالف وينصب بالياء وسيأتي معنا الجر سيأتي إن شاء الله معنا الكلام على الجر فمن يعرب رأيت الزيدين رأيت فعل فاعل والزيدين مفعول به ونصب علامة نصب نيابة عن عن الفتح لأنه مثنى الزيدين رأيت الزيدين لأنه مثنى حسن والنوع وضعنا التنوين كما تقدم واضرب لهم مثلا رجلين الشاهد في الآية هذا صعب عليكم رجلين بدل من مثل ومثل منصوب منصوب رجلين وعلى ما تنصبه الليل لأنه مثنى حسنتم والنون عوض عن التنوين فأصبح يقلب كفيه من يعرف هذا عنده يقلب كفيه يقلب في المضارع مرفوع الجرد من الناصب الجاز وكفيه مفعول به وانصوب علامة نصمه الياء وكفي مضاف وانهام مضاف ليه لماذا لم يقول كفينه فأصبح يقلب كفينه ويأتي بالنون التي يعوض عن التنوين لش ما يأتي بالنون وإنما قال كفيه من غير النون لأنه أضيف والنون ما تجتمع مع الإضافة كما أن التنوين ما يجتمع مع الإضافة كذلك النون لا تجتمع مع الإضافة فحذفتني أجل الإضافة والشاهد في هذه الأمثلة أن المثنى هنا نصبه بالياء نيابة عن الفتحة لأنه ينصب بالياء وكذلك أيضا الجمع ينصب بالياء كالمثنى تماما تقول رأيت الزيدين رأيت المسلمين فهو منصوب علامة نصبه النياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم والنون الموجود عوض عن التنوين أحسنتم فما هو إذن الفرق الصورة نفس الصورة مسلمين ومسلمين رأيت المسلمين ورأيت المسلمين الصورة واحدة فكيف نفرق بينهما عندك المسلمين والمسلمين نعم ما قبل الياء في المثنى يكون مسلمين مفتوحا ما قبل الياء في المثنى يكون مفتوحا وما بعدها النون تكون مكسوره مسلمين وفي الجمع العكس ما قبل الياء يكون مسلمين مكسورا وما بعدها وهو النون يكون مفتوحا هذا هو الفرق وان الصورة نفس الصورة لكن ما قبل الياء في المثنى يكون مفتوحا وما بعدها مكسورا والجمع بالعكس مسلمين ما قبلها مكسور وما بعدها مفتوح زيدين وزيدينا نفس الكلام. الله ولي المؤمنين ما يعراب المؤمنين هذا لا ما في شاهد هذا لأنه مجرور هنا سيأتي معناه. إن المتقين في جنات الشاهد المتقين منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع ذكر سالم إن المنافقين لكاذبون مثله منصوب صوب بإنه وعلامة نصبه الياء لأنه جمع ذكر سالم فهذان الموضعان للياء وليس إلا هم قال رحمه الله إلهنا سبحانه الله وحندك لا إلهنا السلام